قسيدة السفينة العرش للشيخ الأكبري قدس السر بسم الله الرحمن الرحيم انظر إلى العرش على مائه سفينة تجري بأسمائه وعجب له من مركب دائر قد أودع الخلق بأحشائه تسبح في بحر بلا ساهل في سندس الغيب وظلمائه وموجه أحوال الشَّاقِهِ وريحه أنفاس أبنائه فلو تراه بالورى صائرا من أنف الحظ إلى مائه وَيَرْجِعُ الْعُودُ إِلَى بَذِيهِ وَلَا نِهَا يَتُمْ يُكَمِّرُ يُكَوِّرُ السُّبْحَ عَلَى لَيْلِهِ وَصُبْحَهِ يَعْنِي بِأَمْسَائِهِ فَانْظُرُ إِلَى الْحِكْمَةِ سَتَّارَةً فِي وَصَدِ الْفُلْكِ وَإِرْجَائِهِ وَمَنْ أَتَى يَرْغَبُ فِي شَانِهِ يقعد في الدنيا بسيسائه حتى يرى في نفسه فلكه وصنعة الله في إنشائه